موعدنا اليوم مع أصول الفقه وقال أهل العلم في أهمية دراسة الأصول من لم يتقن الأصول حرم الوصول فمعنى أصول الفقه هو العلم بالقواعد والأدلة الإجمالية التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد فلذلك ينبغي على طالب العلم أن يهتم اهتماما كبيرا بدراسة الأصول لأن دراسة الأصول تجعل الإنسان يستطيع أن يستنبط استنباطا صحيحا للأحكام من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك تجعله يستطيع أن يتعرف على الأحكام للمسائل النازلة المستجدة التي لم تكن موجودة زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الشرع ينقسم إلى قسمين حكم تكليفي وحكم وضعي الحكم التكليفي اللي هو ما يقتضي طلب الفعل أو الكف عنه أو التخيير بين الفعل والترك ربنا طلب بنا نعمل أشياء اللي هو داخل فعل الواجب والمستحب أشياء ربنا طلب منها أن احنا نكف عنها ما نعملهاش إلا هو المكروه والحرام طب أشياء ربنا خير ما نعملها أو ما نفعلهاش اسمها المباح وعندنا حكم ثاني اسمه الحكم الوضعي سمي حكم وضعي وهو ما يقتضي جعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا لشيء أو مانعا من شيء